الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فنحمد الله تبارك وتعالى على ما منّ به علينا وعليكم من هذا اللقاء المبارك في بيت أخينا فهد النصر جزاه الله خيرا وبارك فيه وبإخوانه وفعن الله وإياكم بما نقول ونسمع عنوان هذه المحاضره الاتباع والحث على السنه ايوا الاخوه المتامل لكتاب الله تبارك وتعالى وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم يجد ان الله عز وجل امر بالاتباع والسنه مليئه بالامر بالاتباع وأما اقوال السلف فأكثر من أن تذكر فأكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر وحتى لا يكون حديثنا مشتتا، فإني سأذكر ما يتعلق بالاتباع اهميه اتباع السنة ولزوم السنة في عناصر معينة أولها ما جاء في الاتباع في كتاب الله تبارك وتعالى ثم ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ما جاء في أقوال الشلف ثم لماذا يجب أن نتبع ثم تمرات الاتباع وأختم بذكر علامات الاتباع المسلم يعلم أنه لا يمكنه أن يدين بالدين الصحيح المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم إلا إذا نظر إلى القرآن نظرة صحيحة سليمة وفهم مراميها وهدرك مراداتها فإذا تأمل بالقران يجد أن الله جل وعلا يقول اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكروا احب انقف نفسي وياكم على هذه الايه من حيث ان الله عز وجل يقول اتبعوا ما انزل اليكم ولم يقل اتبعوا القران لانه لما قال اتبعوا ما أنزل إليكم أصبح الأمر أعم فشمل القرآن المنزل وشمل السنة المنزلة فأن السنة وحي كما قال الله عز وجل في سورة النجم إن هو إلا وحي يوحى النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ولهذا ينبغي لنا أن ندرك أن المقصود بالاتباع ليس هو اتباع القرآن فقط بل اتباع القرآن واتباع المبين له واتباع الشيء الذي يشرحه وهي السنة كما قال الله عز وجل وانزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم إذن هناك ذكر منزل وهناك مبين لهذا الذكر المنزل الذكر المنزل القران والمبين الذي انزل السنه يقول الله جل وعلا في سوره الاحزاب حتى اذا ما تمسكنا بهذه الايه لا نكون من اهل الاحزاب يقول الله جل وعلا لامهات المؤمنين والخطاب عام لهن ولغيرهن من نساء المؤمنين والمؤمنين وذكرنا ما يتلى في بيوتكم من آيات الله والحكمة آيات الله القرآن والحكمة السنة والله جل وعلا في القرآن في مواضع عدة ذكر وظيفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إذن المنزل القرآن والسنة الاتباع الذي أمرنا به اتبعوا ما أنزل إليكم اتبعوا الشيء المنزل عليكم اتبعوا الذي أنزل عليكم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وتأملوا الآن العكس ولا تتبعوا من دونه أولياء ما قال ولا تتبعوا من دونه مشاعر ولا قال ولا تتبعوا من دونه قبيلة ولا قال ولا تتبعوا من دونه قمرا ولا قال ولا تتبعوا من دونه رغبات النفس قال ولا تتبعوا من دونه إيش أولياء أولياء جمع ولي والولي يطلق ويراد به المحبوب ولا تتبع من دون اولياء يعني محبوبات للنفوس فقد يتبع الإنسان فلانا لأنه يحبه ليس لأنه يقول الحق وهذا لا يصلح يتبع شيء الفلاني لأنه موافق لمحبوبه النفسي أو, أو لرغبته الشخصي أو لرغبات العائلة أو القبيلة أو ولحو ذلك لذلك يقول الله ولا تتبعوا من دونه أولياء والله جل وعلا في سورة الانعام أنعم على المؤمنين بإنعمات كثيره ومنها أن بين لهم السبيل والطريق الذي إذا تمسكوا به علموا وعرفوا قدر نعمة الله عليه واستقاما لهم السبيل وان هذا صراطي مستقيما فلا تتبعوه وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبوح تامل العلم هذا هو الاتباع وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ما هو الصراط المستقيم جاء تفسيره في سوره الفاتحه اهدنا الصراط المستقيم جاء في سورة الأنعام وأن هذا صراطي مستقيما إيش المشار ليه؟ سبق ذكره اهدنا الصراط المستقيم والصراط لما كان معنويا احتجنا إلى أن نعرفه بأحد أمرين إما بالامور الحسية الدالة على هذا الصراط وإما بالأشخاص المعينين الذين سلكوا ولذلك في سورة النساء قال الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إذن الله عز وجل بين لنا هذا الصراط وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السمو فتفرخ بكم عن سبيل وإذلك <تصفيق> <فإذن تصفيق> يمع للإنسان أن لا يباليه بالتحزبات التي تنشأ وان ينظر الى ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه هذا هو الصراط المستقيم تفرقات الناس تحزبات الناس اجتماعات الناس هذه لا تنفع الذي ينفع في الدنيا والاخره النظر الى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وهذا لا يعلم الا بالنظر الى الكتاب والسنه وفق فهم سلف الامه وايضا يقول الله جل وعلا مبينا اهميه الاتباع وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرات من امره النبي صلى الله عليه وسلم جاء الى بريره وقال لها يا بريره إن زوجك مغيث يحبك ويريدك وكانت امه ثم اشترتها عائشة فاعتقدتها فصارت حرة والقاعدة أن الحرة إذا كانت تحت عب فإنها تخير فلما علمت بأنها مخيرة قالت لزوجها لا أريدك فجاء مغيث إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشفع فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بريرة يستشفع فقالت بريرة يا رسول الله انظر الآن ها؟ إلى هذه الصحابية كيف فقهها قالت يا رسول الله أمرا تؤمن به أم شفاعة لأنها تعلم أن ذلك إن كان امرا ليس لها خيار لأن الله يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارات ما في اختيار فقال صلى الله عليه وسلم بل أشفع فقالت إذن لا حاجة لي فيه إذن نحن لا بد أن ننتثل هذا هو الاتباع ليس الاتباع ان تقبل الحديث تقبل القرآن إذا وافق هواك وإذا خالف هواك ترد نتأمل هذه الصورة العملية من الاتباع في غزوة الأحزاب التي يقول الله عز وجل عنها وفي حق الصحابة وبلغت القلوب الحناجر تأمل الان هذا الوصف العظيم اجتمع الأحزاب من قريش وخزاعه ومواليهم وغطفان ويهود ومن حولهم من العام أهل الحضر والبدو كلهم اجتمعوا على المعاجنون صاروا في المدينة بلغت القلوب الحلات وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون والزلزل زلزالا شديد صور الموقف الآن تخيل يقول حذيفة فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال يا قوم يخاطب الصحابة من يأتيني بخبر القوم يكون رفيقي في الجنة شعر عجيبة وصحابه اسود ليوث شجعان لكن الموقف موقف كبير وزلزل الزلزاله ولقط موقف عظيم قال حذيفه فما قام احد البشاره عظيمة ما فكرر مره اخرى يا قال من ياتيني بخبر القوم ويكون رفيقا لي في الجنة ما خبح قال حذيفة فقال في الثالثة وكنت في القوم قال قم يا حذيفة الان يستطيع يقول له أول كان بالخيار كلهم بالخيار الان يستطيع قال فعلمت انه لا بد من المثل قال فقمت قال وإني لأتجه شيء عجيب موقف رهيب تصور أنت الآن العدو محيط بالمدينة ومن داخل المدينة المنافقون ومن داخل المدينة اليهود أعداء ايضا قال فقال فضرب على صدري فذهب ما كنت أجد خلاص ثم قال يا حذيفة اذهب واسكني بخبر القوم ولا تحدث فيهم شيئا الشاهد من القصة كلمة ولا تحدث فيهم شيئا تأملوا الآن يقول حذيفة فذهبت وكانت ليلة باردة شاتية ذات ريح شديد مظلمة. قال فذهبت حتى تخللت لعسكر القوم. ورأى أبا السفيان وهو قائد المشركين يومعيد. قال فأخذت رمحي حتى اردت أثبته يعني تاكدت أن هذا هو وأن الروح يصل إليه. تصور ان اريد أن يغتال من رئيس قائد المشركين في هذه المعركه ومنت تعلمون من قواعد الحروب ان الرئيس والقائد اذا مات خاص المعركه تنتهي قال حتى اذا اثبتته واردت ان ارميه تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدث فيه شيئا آه اغمد الرمح رجعوا الى مكان أحنا اليوم بعض الناس لو يسمع الحديث هذا قال لو أنا احط القلب بصره هذا يسمى إيش يسمى اتباع الأولياء انك أنت تريد أن تبرد قلبك ما تريد أن تنظر ماذا قال الله ماذا قال الرسول انتبه يا عبد الله اتباع هذا معنى اللي يحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ما الأم اليوم في البلاء والمحن في التفرق والتشرذم الا بسبب المخالفه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وكل واحد يدعي انه على السنه وانه على الطريقه لكن الواقع. الواقع يشهد ان الامر ليس كذلك لأن لي. السنه تجمع السنه توحيد لماذا سمي توحيدا توحيد تفرد الله وفي نفسه يجمع الناس على كلمه سواء قل لي على الكتاب تعالى ولا كلمة سواء عدل فليحذر الإنسان من المخالفة قال لمام أحمد أتدري ما الفتنة الفتنة الكفر يخشى عليه أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من الكفر يحذر الإنسان من هذا يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير لهذه الايه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم قال عن أمره أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته تأمل هذا الكلام فتوزن الاعمال والأقوال بأقواله صلى الله عليه وسلم وأعماله صلى الله عليه وسلم فما وافق ذلك قبل وما خالفه فهو مردود على قائله كائنا من كان هذا هو حقيقه الاتباع وهو الاتباع انك تعرض قول الرجل على قول شيخك وحاكمك واميرك ورئيسك وقبيلتك وقلبك لا تعرض اقوال الرجل على قال الله على الرسول على ما كان عليه الصحابه رضوان الله تعالى عليه يقول الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر طيب أسوة حسنة هذه الأسوة هي حقيقة الاتباع قدوة اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا يقول بعض مشايخنا يقول لم يجعل الله لأحد قدوة على الإطلاق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو قدوة لنا اتبعنا فكن زوجا فهو قدوتك اكن رئيسا فهو قدوتك اكن قاضيا فهو قدوتك اكن متعلما فهو قدوتك كيف كان يتعلم من جبريل تعلم تعلم اكنت صاحبا تعلم كيف كان يتعامل مع اصحابه اكنت معلما تعلم كيف كان يعلم لكل احد القدوه المطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم المبتلى والمعافى <تصفيق> الغني والفقير المريض والصحيح فانه عليه الصلاه والسلام كان يمرض وكان يصح كان يكون عنده مال الكثير كان ليس عنده شيء وكان عليه الصلاة والسلام يكون قاضيا يكون مفتيا يكون غازيا يكون مسالما يكون محاربا فهو قدوه للكل صلوات الله وسلامه عليه اذن هذه ايات كثيره ترشدنا الى اهميه الاتباع ووالله والله كثير من الناس يدعي محبه الله ويدعي محبه النبي صلى الله عليه وسلم لكن ايه المحبه هي القاضيه على الناس في سوره ال عمران وقضية آل عمران دائرة حول المحبة لأن شرك النصارى في المحبة لعيسى والغلو فيه فجاءت آية الابتلاء بالمحبة في هذه السورة التي قضيتها الغلو والمحبة قل إن كنتم تحبون الله في أي سورة شفتوا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني احبكم هذا الاتباع انت تزعم أن تحب الله تحب الرسول صلى الله عليه وسلم وانتباعك الاتباع ترى بعض الناس يظن ان الاتباع المامور به في الايه فقط في الاعتقاد هذا ليس بالصحيح لا في الاعتقاد في العمل في الاخلاق في التعامل في الفعل في القول في العلم والعمل فاتبعوني هل ذكر فاتبعوني في أي شيء يقول كلام بكثير كدير وإن لم يكن في هذا الموضع لكن موجود في موضع آخر فحذف المعمول يدل على العموم فاتبعوني في كل شيء عم من قال فاتبعوني بالاعتقاد من قال فاتبعوني بالأخلاف فاتبعوني مطلقا هذا هو يد فاتبعوني إيش يحصل لكم يحببكم الله بعد ويغفر لكم الله. شيء عجيب شيء عجيب أما لو أردنا أن نورد الآيات كلها فلا نستطيع ولكن هذه بعض الآيات التي فيها إشارة إلى الاتباع ويستنبط منها غالب العلم ومن تأمل فيها يستنبط أهمية الاتباع والتمسك بسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهديه وسمته ودلي صلوات الله وسلامه أما السنة الاحاديث التي جاءت بالسنه في, في أهمية الاتباع فإنها كثيره سأذكر لكم من جملة ذلك هذا الحديث الذي فيه والله عظة وعظرة يقول عمر رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يدي صحيفه كتبت فيها شيئا من التوراه أعجبني المعلوم ان التوراه ليس كل ما كان ما فيه محرف إنما فيه بعض المحرف فيه اشياء موافق لما عندنا قال فاريت النبي صلى الله عليه وسلم اقرب هنا يا شيخنا كل ما تطربت وكل ما كان أفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في قصه الثلاثه قال أما الأول الاول ايش فاو فاو اوه يقول بص على ما ذكرنا هذا فاذكر حديث في قصة الاتباع بعد هذا يقول عمر فقلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا قلت يا رسول الله صحيفة من التوراة اكتبتها من فلان اليهودي قال فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وكان إذا غضب يحمر وجه انتفق أو جاجه قريه يا ابن الخطاب أم تأو يكون فيها والذي نفس محمد بيده لو أن موسى بن عمران كان حيا ما وسعه إلا إيه أن يبتلي عنه عن جئوا الآن موسى عليه صلى الله لو كان حي ما نت... هذا بنص القرآن وإذا اخذ الله ميثاق النبيين لما كيتم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم آه لتؤمنوا النبي وأنا تنصل هذا نص القرآن هذا يقص شوفوا الاتباع كيف قال فعلى خلاص وذلك عمر رضي الله عنه لما كان في غزوة الأحزاب والرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يصالح في غزمة الحديبية أراد أن يصالح اليهود وشروط الصلح في الظاهر فيه ظلم على المسلمين فيه ظلم على المسلمين من هرب من المسلمين من مكة وهو تحت التعذيب في السجن إذا هرب وجاء عند المسلمين يأخذونه ويسلمونه للكفطان هذا ظاهر ظلم ولا لا وإذا واحد من المسلمين لا سمح الله إذا ابتد وراح مكه ما يرجع عجيب يجي الصلحات والسنه هذه ما يعتبرون يرجعون بلا عمره عجيب عمر قال يا رسول الله كيف نصالحهم مرض فجاء من جاء الى بكر طبعا ابو بكر تعرفون ابو بكر الاتباع كله احفظ هذه العباره مني ابو بكر الاتباع كله لا يعرف له مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أتأني ولو لحظة. فقال يابي يا بابكر علشنا على الحق أنا شو على الباطل فلمن ألغى دنيا تفديني؟ فقال يهني ابن خل إن رسول الله هو لن يضيعه الله جاء عمر للنبي صلى الله عليه وسلم كرر المقال فقال صلى الله عليه وسلم إني رسول الله ولن يضي عن الله شوفوا الاتباع أخر. فقال عمر بعد ذلك كان يقول أيها الناس اتهموا الرأي ليش لأنه عرف أن ما قال صلح رديبي كان إلى ماذا خير عظيم على الأمة اتهموا الرأي فأنا قد كد كدت عن أهلك يوم أبي جندل هذا يوم لما جاءه جندل مؤمن وهو بالحديد ومسلسل وعلى ذكر التقارب شوفوا اتباع الصحابة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم جاء لمسجد الإمام احمد وغيره النابات علبة الخشن رضي الله عنه قال كنا في فلات من الأرض قافلين من غزوة قال فإذا نزلنا منزلا تفرقنا تحت نشجار والعضاء في دورون الضلال حر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك من ارايتم تفرقكم هذا فانه من الشيطان سبحان الله العظيم ليش لأن لان التقارب في الابدان يورث التقارب في القلوب وياك العامه تقول كثره المساس يقلل الاحساس صح كل ما تبي تخوط تسلم عليه تصافح عليه اللي بقلبك يروح لكن بس تشوفه من هناك ها تزداد بغض وتزداد حسد وغل وإذا مد حط رجلة عند رجلك في الصلاه تفخر عنه كأنه جايب لك كهربة سالبة وانت موجب ولا مغناطيس لا يا أخي اتق الله في نفسك التقارب في الأبدان يورث التقارب في القلوب يعني تقالوا تجتمعوا تسخرون مع بعض تجمع مع بعض تجلسوا مع بعض تكون مع بعض تشغول مع بعض هذا السنة يقول ابو ثالب انظر الان الانتفاب قال رأيتم تفرقكم هذا فإن من الشيطان طيب هم متفرقين ليش يقومون الظلام قال ابو ثالب فكنا إذا نزلنا منزلا لو أن أحدنا بسط لداءه لوسع على كلنا كيف سنحم جاء من الأحاديث مما يدل على أهمية الاتباع حديث العباغة بن سعلي حديث مشهور لا يقفع. وهو النبي داود وابن ماجه ورواه الترمذي وصح قال وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم وعذة بليغة كان هذه من آخر المواقع في حياة الرسول قال وجلت منها القلوب وذرفت منها العلوم من البلاغة والفصاحة وليس كما قال بعض العلماء من كونهم علموا أنها آخر لا من البلاغة والفصاحة والتأثير فقال قائل يا رسول الله كأنها موعظه مودع فأوصيناها قال أوصيكم بتقوى الله تأمر الآن الأمر العظيم والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد الحبش ثم قال وعليكم كلمة عليكم في لغة العرب إذا جاءت هكذا وعليكم فمعناها إلزمون إلزم وعليكم بسنتي يعني الزموا سنتي وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد حفظوا عليها بايش وبالنواجد والهرافس عضوا عليها بالنواجد واياكم ومحدثات الامر النبي صلى الله عليه ايش ما قال امسكوها بايديكم بقوه قال بالنواجد هذا السؤال مهم لأن المسك باليد أقوى من المسك بالسن السنو بضرسك أنت لو تمسك حبل ضرسك ممكن واحد يتلع لك كذا يشيل ضرسك ويفلت الحبل منك ولا لا لكن لما تمسكه بيدك يقدر يفلته تحاول أكثر على الأقل ما تضر. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال تمسكوا بها خالف عليكم بسنة وسنة الخلفاء راشدين المدينة عض عليهم بها في ذلك التوجيهان سمعتهما من المشاهد فحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كن بالنواجد لبيان البلاغة لو كان يديك مكبل أمسك بسنانك لا ترك هذا والله من الله عجيب البلاغ هذه الكناعة إن لو أن الناس كبلوا يدينك تستطيع أن تمسك بالسنة بلسانك وضرسك فتمسك به ولذلك لما محمد كبل باليدين وأرادوا منه باللسان ان يخالف السنة لا هذه التوجيه التوجيه الآخر وهذا التوجيه أيضا له وجه أن الإنسان يمسك القرآن بيمين والسنة بلسان فيكون يديه مشغول بالقرآن بحيث العلم والسنة بحيث العلم فيكون السنة العملية يتشبث بها بأظلاسي وإن كان لديش فإذا نابد هذه حقيقة الاتباع ومن ما يدل من الأحاديث في الاتباع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث جابر في مسلم كان يخطب الجمعة ويقول في كل جمعة أما بعده فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهادي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه. تأمل هذا الحبيب لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحط في كل جمعة على اتباع ويحذر من الابتداء ويحذر من الابتداء ما علامة الابتداء أن يكون شيء كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في دين الله عز وجل على مرسال ما أكثر ما يحدث الناس في دين الله ويضيفونه إلى الدين كل واحد يضيف شيء للدين. الدين حتى أصبح كبير من المسلمين بل وبعض الكفار لا يعرف أين الإسلام الحقيقي المنزل من السبب بسبب إضافات المضيفين وزيادات المزودين وتزويرات وز... المزورين أصبح الناس ما يعرفون أين الإسلام الحق وإلا لو ان اهل الاسلام تمسكوا بالسنه قولا وعملا واعتقادا واظهروا ذلك فيما بينهم لعرف الناس الاسلام الحق ودخلوا في دين الله افواج اذكر احد زملائنا من الهند قال لي كلمه عجيبه قال قلت لرجل من الهندوس لماذا لا تسلم هندوسي يذهب إلى قبر بوذا ويعبد الصنم ويعظم البقرة ويعظم قال, قال لي ماذا إيش الفرق بيني وبينك أنت تذهب إلى القبر ولا تذهب إلى هذا صنم وهذا صنم هذا لا يسمع هذا لا يسمع لماذا عملك أنت سبب دخول الجنة وعملي أنا سبب دخول النار هذه يخشى ما, ما يرضى بها الله يقول الرجل صدم قلت لا, لا لا لا ما هو فينا هذه من المزجسبيغافات المزورين في دين الله هذا ليس من الدين ولما بينت له دين الحق تحجب كان الله أول مرة أعرف هذا خلنا طول عمري يقول أنا افكر الإسلام هو القبر بس للقبر مثل ما يعنون بالصلاة هذا حالهم هم يعتقدون هو رجل صالح يعتقدون أن الله رفعه وجعل له منزله هي لصلاحه ذلك يا إخوان لابدنا نتمسك بالسنة حتى يبقى الإسلام نقي وهذه أحد الأسباب التي يجب من الجنة تبسك بالسنة حتى تبقى هذه السنة ظاهرة جلية واضحة من الأحديث قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم وصححه ووفقه الذهبي قال إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا ابدا كتاب الله وسنتي هذا حديث هذا حديث عظيم كتاب الله وسنتي وجاء أيضا من الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبا قالوا يا رسول الله ومن يأبه تحجب الصحابة من لي يريد الجنه ومن يعبا قال صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ضل يا اخوات هل يلزم منا ان نتعلم الاحاديث نتعلم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه جمله من الاحاديث والا فهي يرا جدا وقد ألف العلماء رحمه الله في بيان اهميه الاتباع وخطر الابتداع واما اقوال الصحابه والتابعين والسلف الصالحين فهي كثيره اذكر منها قول عمر رضي الله عنه يقبل الحجر الاسود وهو امير المؤمنين ثم حتى لا يظن الناس ان تقبيل الحجر انما هو لاجل ذات الحجر فيقول والله اني لأعلم أنك انك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك تبا يقول ابن عباس رضي الله عنه لما راى معاويه لما حج في زمن خلافته صار يقبل الاركان كلها الحجر الاسود والاركان الشاميين والركن اليماني فقال ابن عباس قال ابن عباس له انما كان النبي صلى الله عليه وسلم او قال ابن عمر رشيد الان شك مني انا قال له لم تقبل الاركان الاربع وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل من الاركان يلتمس من الاركان الا اليمانيين اتباع قال فترك معاويه استلام الركنين الشامي اتباع يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول اتبعوا ولا تبتدعوا لماذا نتبع قال فقد كفيت هل يمكن نجيب شيء احسن من الصحابه هل يمكن نجيب شيء احسن من النبي صلى الله عليه وسلم فيما يصلح معاشنا او فيما يصلح معادنا او فيما يصلح عقائدنا او فيما يصلح اخلاقنا او فيما يصلح عباداتنا والله لا يمكن لذلك يقول ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم هذا الأثر رواه الدائم أما أثر عمر في الصحيحين ويقول أيضا ابن مسعود رضي الله عنه فيما رواه مسلم يقول من سره أن يلقى الله غدا مسلما أنت تريد أن تلقى الله غدا مسلما ولا لا اكيد كل واحد يريد هذا ماذا نفعل يقول ابن مسعود رضي الله عنه من سره أن يلقى الله غدا مسلما هل يحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن فإنهن من سنن الهدى ولو تركتم سنن الهدى لظللتم ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيتي ولا ولتركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم شوف كيف يعلمنا الاتباه حتى في عباداتنا يقول أيضا ابن عباس رضي الله تعالى عنه لرجل طلب منه وصية فقال عليك بتقوى الله والاستقامة ثم قال اتبع ولا تبتدع ومن الاثار ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه قال كل بدعة ضلاله. وان راى الناس حسنا من يقول ابن عم يقول كل بدعه ضلاله وان راها الناس حسنا رواه الامام المروزي في كتابه السنه ويقول معاذ بن جبل رضي الله عنه امام العلماء يقول اياكم اياكم ايها جاء معناها احذروا اياكم يعني احذروا اياكم وما يبتدع فإنما ابتدع ضلاله رواه أبو داود يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول في وصية لأحد الناس وقد طلب منه أن يكتب له في القدر يقول أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في, والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه وترك ما أحدثه المحدثون بعدما جرت به سنته كفوا مؤنته خلاص انتم كفيتم اتبعوا فعليك بلزوم السنه فانها لك باذن الله عصمه رواه الامام ابو داود يقول لمن مالك رحمه الله من ابتدع في الاسلام بدعه يراها حسنه فقد زعم ان محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين يقول أحمد الإمام أحمد رحمه الله في كتاب وصول السنة يقول وصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعه فهي ضلاله بعد أن سمعنا الآيات والحديث وأقوال السلف لدينا سؤال لماذا يجب أن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم لسببين رئيسيين وأسباب أخرى أذكر يجب الاتباع لأن الإيمان لا يصح انتبه ولا يتم إلا بالاتباع ولأن الأعمال لا تقبل إلا بالاتباع تريد ايمانك يكون صحيح تريد ايمانك يكون تام عليك الاتباع تريد ان هذا العمل الذي عملت يكون مقبول عليك الاتباع لان من شرط قبول العمل عند الله الاخلاص لله والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله في سوره الكهف فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربي احد العمل الصالح ها؟ اللي هو الذي يكون على السنه ولا يشرك بعباده ربه هذا هو الاخلاص لان العمل التعبدي له تعلقان تعلق ظاهري وتعلق قلبي التعلق الظاهري هذا حق الرسول صلى الله عليه وسلم ان تقتدي به ما يمكن تصلي الى الله الا بهذا كيف تصلي الا بهدي كيف تحج؟ الله بهدي. كيف تتوضا؟ الله بهدي. تنظر الأحاديث. كيف تسوق؟ كيف تبضم؟ كيف كان يأكل؟ كيف كان يتخلق؟ كيف كان يتعامل؟ والأمر الثاني القلب الاخلاص لله عز وجل. لماذا يجب أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأن اتباعه واجب. كما قال الإمام أحمد رحمه الله. تأملت القرآن فوجدت أن الله يأمر في النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من ثلاثين آية يأمر في اتباع السنة في أكثر من ثلاثين آية وكذلك يجب أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو المبلغ عن الله عز وجل يقول تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وفي صحيح المسلم قال للصحابة في حجة الوداع هل بلغ؟ قالوا نعم قال اللهم فاشهد طيب هو بلغ البلاغ المبين إذن لماذا لا نتبع؟ لماذا نبتلع؟ لماذا نجيب الأشياء الجديدة بدي لماذا نضيف إلى الدين إضافات سواء في المنهج أو في الاعتقاد أو في الأخلاق أو في العبادات؟ لا هذا لا يصلح أيضا يجب علينا الاتباع للنبي صلى الله سعسل لأنه هو المبين لا يمكن احد ان يعرف مراد الله مثل النبي صلى الله عليه وسلم يجب عين الاتباع لانه عليه الصلاه والسلام هو المعلم ودائما المتعلم يتبع امر معلمه فيما لا يفهم فيما لا يعلم يجب عين الاتباع لانه عليه الصلاه والسلام يريد من ارشاده وتعليمه وتبيينه وتبليغه يريد منا ان نصل الى مرتبه التزكيه ولا تزكيه الا من طريقه صلوات الله وسلامه لهذا الصحيح انه لا يمكن لاحد ان يصل مرتبه الولايه المطلقه الا اذا كان سنيا متبعا المبتدع ما يمكن ان يكون وليا لله عز وجل على الاطلاق انما ولايته على قدر اسلامي اما الولايات المطلقه فهي المتبعين لسنه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يجب علينا الاتباع لأن في اتباعنا إجابة لداع الله الجن إخواننا من الجن الذين أسلموا انظروا إلى رأيهم قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى فأمر قومهم الاتباع قالوا أجيبوا داعي الله هم يقولون هم يقولون أجيبوا داعي الله أيضا النبي صلى الله عليه وسلم هو الناصح هو الفصيح، هو المريد للخير، لا يمكن يأتي أحد أنصح منه، لا يمكن يأتي أحد أصح منه، هؤلاء الذين يقول لكن لعل وعسى، آه، ولا البيه مختلفة والزمان مختلف، لا، النبي صلى الله عليه وسلم دين صالح لكل زمان ولكل مكان، سنته كافية وافيه شافية. والله من زعم أن السنه ناقصة فإن عقله هو الناقص إذن يجب علينا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم ونتبع كل الراشدين لأنهم يبينون لنا القرآن والسنة عمليا نتبع الصحابة في مجبوعهم لأنهم أعلم الناس بالحق ولأنهم أقرب الناس لزمن النزول وأفهم الناس للمدارك ولسبب النزول فهم يعلمون هذه الآيات ما سياقها ما سباقها ما لحاقها ما مرامها هم يعلمون أعلم منا بهذه الأمور هذه الأمور رح لن نستطيع بعقولنا أن ندركها لذلك هذه الأمور تجعلنا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم نتبع الصحابة رضوان الله عليهم أما ما هي ثمرات الاتباع فهي والله كثيرة لو لم يكن من ثمرات الاتباع إلا كمال الإيمان وقبول الأعمال لكان هذا كافيا فكيف وأنت باتباعك للسنة تكون قد جلبت لنفسك سببا عظيما من أسباب محبة الله لك الاتباع سبب عظيم من أسباب محبة الله لك فاتبعوني يحببكم الله الاتباع سبب عظيم من اسباب الاهتداء يقول الله عز وجل وان تطيعوه تهتدوا الثالثه ان الفوز والفلاح مرتبط بالاتباع يقول الله عز وجل انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم ايش المفلحون تامل واولئك هم المفلحون فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم الفائزون تامل شيء عجيب يا اخي من ثمرات الاتباع ان الاتباع سبب للعصمه من الفتن سبب للعصمه من التفرق من الاختلاف فلا ترى اختلافا وتفرقا بين الناس الا بسبب قصور في التمسك فاذا رايت الناس يتفرقون ويزدادون تفرقا فاعلم انه ليس على السنه لان السنه جامعه والنيشه مفرقه المنه الذي يفرق الناس الأهواء البدع كل يوالي على ما يحب ويعادي على ما يحب لا يوالي على الكتاب والسنه وفق فهم سلف الامه انما هذا يوالي على حزبه وهذا يوالي على قبيلته وهذا يولي على شيخه وهذا يولي على مذهبه ففرق الناس شذر ومذر أيضا من ثمرات الاتباع أن الاتباع يحصل به البعد عن الخوف وتحصيل الامن يقول الله عز وجل فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى تأمل فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ويقول أيضا الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضي ويسلموا تسليما من ثمرات الاتباع أن فيه الحياء كيف به الحياة الحياة السعيدة في الدنيا والآخرة الناس إذا كان يعيشون في إتعاسة فسببه البعد عن اتباه يقول الله عز وجل ايها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم حتى إن مسعيد المعلى كان في الصلاة فناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعجل في الصلاة فجع، فقال ملذي فعلك، لا تجيبني. قال يا رسول الله إني كنت في صلاة. قال لم تستقرأ قول الله، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم اقطع الصلاة وتعال. شيء عظيم. هذه بعض ثمرات الاتباع. طيب ما هي علامات الاتباع؟ كل واحد يمكن يقول أنا كذا متابع، كل واحد يقول أنا متابع. ما هي علامات الاتباع؟ علامات الاتباع كثيره يا رخو. اعظمها محبه النبي صلى الله عليه وسلم محبه هدي سنته محبة اخلاقه محبه عباداته محبه طاعته محبه طريقته لا تجد في صدرك حرج هذه العلامات المحبه وهي علامه قلبيه من علامات الاتباع حب الصحابه والعلماء المتبعين لهم حب الصحابة والعلماء المتبعين لهم وهذا ايضا علامه وهذه أيضا علامة قلبية من علامات الاتباع وهذه علامة علمية فهم الكتاب والسنة وفق فهم الصحابة الله الله عليهم وفق فهم السنة وفق فهم النبي صلى الله عليه وسلم وذلك سند تسلسل القرآن في سنة في سنة القرآن سلسلة القرآن السنة سلسلة القرآن الصحابه رضوان الله تعالى عليهم من علامات الاتباع وهذا من باب التحصيل الاهتمام بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجمعون الأحاديه وهم يتبعون الآثار وإن قعد وإن قام وإن جلس فهذه لا يترتب عليها أي حكم علمي ولا عمل إذا لم يكن قعوده وقيامه في النسك وفي العبادات إنما المقصود بجمع الآثار لحاديه أقواله عليه وسلم من الناس فلم يقرأ البخاري في عمره لكن أنت ما تدعي أنك تحب الرسول صلى الله عليه وسلم تقرأ قصر الشيخ السبير ولا تقرأ تقرأ, تقرأ كليلة ودمنة وليلة وليلة وطيب واحد صحيح البخاري بعض الناس ما عندها في البيت حتى البخاري وين المحبة لو كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم لكنت ايش تنظر وين أقواله وين أثاره تحطها لقلبك يا سمياك شفاء والله من علامات الاتباع يا الأخوة أيضا اعتقاد أن السنة شاملة كافية وافية من علامات الاتباع أن لا تتقدم بين يدي الله ورسوله يا أيها الذين عملوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله هذه آيات عظيمة من علامات الاتباع أن الإنسان في ظاهره يكون محبا لمن يحب الصدق بعض الناس يدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم والاتباع لكن يزدري العلماء يزدري العلماء وطلبة العلم فأي اتباع عندك العلماء هم الذين حفظوا الله بهم السنة فأي اتباع عندك هذه بعض ما اردت ان اقوله أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع فجأنا وإياكم يستمعون القول ويتجعون أحسن صل الله وسلم وظالك فعلا نبينا محمد وعلى آله وصحابه الجمعين